السلام عليكم ورحمة الله خوش مشاي روح خوش شاله خوش شاله خوش شاله خوش شاله روح الحاجه لكن دهكا... او <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله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 الجهاد من كتاب بلوغ المرام قال الحافظ عليه رحمة الله باب السبق والرمي وهذا الباب علاقته بكتاب الجهاد واضحة من باب أنه أن الجهاد يحتاج, يحتاج إلى استعداد ومن أنواع الاستعداد للجهاد الاستعداد البدني الاستعداد البدني متعلق بالاستعداد المادي لأن الجهاد لا بد له من الاستعدادين الاستعاد... الاست... ال... الاستعداد المعنوي او الاستعداد الايماني والثاني الاستعداد المادي وهذا الذي امرنا الله عز وجل به في قوله واعدوا لهم ما افتطعتم من قوة ومن رباط الخيل والقوة تكون في فعل المجاهد أو سلاحه أو بدنه كذلك ولهذا لو كان هذا الباب مقدم لكتاب الجهاد لكان أنسب ولكن الحافظ جعله خاتمة لكتاب الجهاز قوله السبق بإسكان الباء هو الفعل هو الفعل المتعلق بالتقدم على الغير التقدم على الغير في التنافس بينك وبينه هذا التنافس يسمى مسابقة يعني كل واحد يسعى لأجل أن يسبق الآخر في ذلك الفعل سواء كان فعل من الأفعال التي يتنافس عليها الناس في الدنيا أو حتى فعل من الأفعال التي أمرنا أن نتنافس فيها وأن نتسابق عليها وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وقوله جل وعلا وفي هذا فليتنافس المتنافسون هذا في أعمال البر وأعمال الخير من أنواع الطاعات والعبادات والقربات. المسلم يسعى دائما لأن يسبق غيره وينافسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين. لا حسد إلا فتنتين. رجل آتاه الله جل وعلا الحكمة. فهو يقضي بها ورجل آتاه الله جل وعلا المال فهو ينفقه أثناء الليل وأطراف النهار هذه الحسد هذا الحسد المشروع الحسد الذي يؤدي إلى التنافس والتسابق في فعل الخير ولهذا مثل أو مثال من حياة الرعيل الأول والجيل الفريد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يشتهد ويحرظ أن ينافس أقرانه من الصحابة وأراد أن ينافس الصديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في عمل من أعمال البر في الإنفاق في سبيل الله لكثرة ما كان يرى من مسارعة أبي بكر لمثل هذا العمل الجليل العظيم فجاء في مرة لما النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة للخروج إلى الروم في غزوة تبوك حرض الصحابة على الإنفاق والصدقة جاء عمر بشطر ماله ماله كله قسمه قسمين هذا أمر عظيم لا يقدر عليه إلا أمثال هؤلاء العظماء لأن الناس جبلوا على حب ما في أيديهم وتحبون المال حبا جمّا قال الله جل وعلا هذا الذي جبن على حبه إذا أخرجه المسلم عن طيب نفسه عن طواعيا يبتغي به وجه الله دليل على صدق إيمانه بالله جل وعلا وحسن ظنه بربه تبارك وتعالى والصدقة برهان كما قال عليه الصلاة والسلام جاء بشبر ماله قال اليوم أسبق أبا بكر فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن من أو عن غيره من إخوانه من الصحابة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر جاء بكل ماله جاء بكل ماله فيئس حينئذ عمر رضي الله تعالى عنه يئس عن مسابقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال والله لا أسابقك أو لا أسابقه بعد اليوم خلاص يئس من الموضوع فهذه المسابقة في الخير المسابقة في الخير وتكون في غير هذا الباب ومن هذه الأبواب السبق الذي المقصود به المغالب مع الغير في التقدم عليه في أي نوع من أنواع من الأنواع التي تكون فيها هذه الغلبة ويكون فيها هذا التنافس ولهذا هذا الباب تجدونه في كتب الفقه بشروطه وأحكامه المتعلقة به وتجدونه كذلك في كتب أحاديث الأحكام لأنه متعلق بأحكام متعلقة بباب من الأبواب أو ب. فقه من فقه المعاملات فقه الجهاد بعض الناس ربما يظن أن هذا الباب هو من أبواب الأبواب المتعلقة باللعب أو الأبواب المتعلقة بأمور من هذا القبيل ولكن من العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من أدرجة هذا الموضوع في كتاب الجهاد لأن هذه الأمة أمة جد وجهاد حتى حتى لعبها باب من أبواب الجهاد حتى ترويحها عن نفسها باب من أبواب الجد فالسبق المقصود به المسابقة التي تكون بين الناس والرمي والرمي والرمي كذلك نوع من أنواع المسابقة نوع من أنواع المسابقة يعني أيهما يغلب الآخر في تسديد رميته في تسديد رميته أيهما أسد رمياً من الآخر والسبق قلت بإسكان الباء وبفتحها بإسكان الباء هو الفعل اللي هو المغالبة لأدل التقدم على الخير على الغير وبفتحها هو الجعل أو هو ما يعطى للفائز من المتسابق من المتسابقين أو المتسابقين سواء كانوا اثنين أو أكثر الفائز يعطى له شيء يعطى له مكافأة يعطى له جعل هذا الجعل الذي يخصص للفائز من المتسابقين هذا يسمى يسمى السبق بفتح البان, بفتح البان لأنه من الأحاديث أحاديث متعلقة بالفعل كالحديث الأول وحتى حديث الأول من هذا الباب وفيهما هو متعلق بما يعطى للمتسابق وهو الحديث الآخر أو ما قبل حديث أبي هريرة الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب والرمي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم إما بالنبل النبال أو بالسهام أو بالسهم رمي السهم يكون من قوس يكون من قوس وترمى بها أو يرمى بها على على ما يحدد يعني هدفا للإصابة وفائدة هذا فائدة الرمي والتدرب على الرمي هو من باب الاستعداد للجهاز. من باب الاستعداد للجهاد، والله جل وعلا أمرنا بإعداد القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هذا في الزمن الأول، الفعل هو هو، يعني الرمي هو هو، والنصوص الواردة فيه تشمل جميع أنواعي بأي وسيلة كانت. والوسائل تتغير فالرمي في الزمن الأول كان بهذه الوسائل الموجودة أو هذه الأدوات الموجودة من أدوات الحرب في أيامهم والرمي يستعملونه في حروبهم ويستعملونه كذلك في صيدهم ويستعملونه كذلك في صيدهم ويستأتي هذا في كتاب الأطعماء أو في كتاب الصيد والأطعماء ويستعملونها كذلك في حروبهم ومقصود الحافظ هو الاستعمال الحربي مقصود الحافظ الاستعمال الحربي الرمي إذا تطور وتغيرت وسيلته ينبغي كذلك أن تبقى النصوص التي تحث أو إعمال النصوص الحاسة على العناية به والتدرب عليه يعني في حدود ما يتمكن به الإنسان لأنه في هذا الزمان الأمر ليس متاحا للناس جميعا كما هو معلوم في بعض البلاد ربما يكون متاح في بعض البلاد مسموح استعمال السلاح أما في الكثير من البلاد كبلدنا هذا ممنوع استعمال السلاح إلا لطائفة معينة من الناس هذه الطائفة هي الموكل إليها أمر الدفاع أو قضية الدفاع على الأمة ما يعرف الآن بالنظام العسكري أو الجيوش النظامية في أي بلد من البلاد، وهذا فيه مصلحة وهذا فيه مصلحة لأنه تخصيص طائفة من الأمة وخاصة في هذا الزمان الذي تطورت فيه الوسائل وتعددت الأدوات ويحتاج هذا الأمر بالذات إلى من يشتهد فيه الاجتهاد العلمي والاجتهاد العملي واجتهاد عظيم حتى أن قوة أي أمة الآن متعلق بتسلحها, متعلق بتسلحها وبمدى تطورها في تسليح نفسها ولاذا تجدون هذه الصراعات بين بعض القوى العالمية اليوم وغالبها قوى الشر التي لا تريد الخير إلا لنفسها ولشعوبها كتجسد هذه القوى على الأمم الأخرى في قضية تسلحها وتطورها في هذا الباب ويمنعون أي بلد من أن يتطور في باب التسلح التطور الذي ربما ينافسهم فيه ها؟ ف. وقع ما وقع لي وقع ما وقع لي العراق, وقع وقع لي العراق. والحجة في ذلك الحج في ذلك أسلحة الدمار الشامل ثم بعد ذلك لا أسلحة لا دمار شامل ولا دمار غير شامل أين الأسلحة أين الأسلحة الجرثومية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية والأسلحة الذرية التي وجدوها في العراق لم يجدوا شيئا فيما نعلم لم يجدوا شيئا المهم الذريع في ذلك هو هذا حتى يمنع بلد من أن يتسلح كتسلحهم أو ما يحدث الآن لإيران ولكن ولكن بلد بمثابة الجرثومة في نظام البلدان ولا يصح أن يقال عنه أنه بلد بل يقال مغتصف اليهود في بلاد فلسطين لهم الحق في أن يتسلحوا بأي نوع من أنواع الأسلحة ويجربون هذه الأسلحة على العزل من الأطفال والنساء والعجزة من الناس الشاهد أن هذا الأمر أصبح محدد بهذه الأنظمة الموجودة تقريبا في العالم بأسره أن هناك جيوش جيوش نظامية هذه الجيوش لها مهام الدفاع على الأمة أو على البلاد وأفرادها وجنودها يتدربون على هذه الأمور يتدربون على هذه الأمور التدريبات المختلفة والمتنوعة من أنواع التدريبات التدرب على الرمي التدرب على الرمي ليس بالسهام والنبال ولكن بالأسلحة الموجودة الآن يعني من التدرب على الرمي بالرصاص الصغيرة إلى التدرب على الرمي بالصواريخ العابرة للقارات أو ما إلى ذلك هذا كله داخل في معنى الرمي الذي وردت فيه هذه النصوص والتي قال عنه والذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي أول حديث من أحاديث هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تض التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه هذا اضمرت الاولى اضمرت والثانية تضمر هذا الحديث في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأمر بهذا السباق السباق بين الخيل أو بالخيل السباق الذي والسباق إما أن يكون بالخيل في أيامهم أن يكون بالخيل أو أن يكون بالإبل أو أن يكون بالإبل والإبل هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف الخف المقصود به الإبل أو هذا الحديث سياتينا إلا خف أو نصل أو حافر والمقصود بالحافر هو الخيل أو الفرس فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السباق الذي يكون بالخير خيل قد أضمرت أضمرت أو ضمرت بمعنى بمعنى أنها تمنع من العلف مدة معينة لا يعطى لها إلا بقدر محدود يعني حتى لا تثمن ويذهب شحمها ويبقى لحمها يعني يقوى لحمها وقيل كانوا يتركونها أربعين يوما ومن وسائلهم كذلك في التضمير أنهم يقومون بإرسالها لتجري وتعرق وكلما عرقت كل أو كلما عرقت كلما ذاب شحمها وهذا لتكون أسبق وأفضل في السباق لأن الخيل السمينة ليست صالحة لهذا الأمر لا تصلح للسباق ولهذا أنواع أحسن أنواع الخيل هي الخيل التي تكون رشيقا ويكون جسمها ممتلئ لحم وعضلات لالتي يكون جسمها ممتلئ شحوم ودهون قال من الحفياء الحفياء ناحية من نواحي المدينة قيل غابة كانت وراء أحد تسمى بالحفياء من الحفياء وكان أمدها يعني نهاية وهذا وهذا ميدان السباق يسمى بالمضمار مضمار السباق هذا الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحفياء إلى ثنية الوداع إلى ثنية الوداع وقيل المسافة بينهما ستة أميال ستة أميال يعني بالكيلومتر كم تصبح حوالي عشرة حوالي عشرة روح على ثلاثة في. طيب علي حوالي عشر حوالي عشر كيلومترات هذا مضمار السباق بالنسبة للخيل التي قد اضمرت وسابق بين الخيل التي لم تضمر يعني اللي بقاش بشحومها ودهونها هذه اسمها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مضمار ثاني هذا المضمار من الثانية يعني ثانية الوداع الى مسجد بني زريق. زريق تصغير لأزرق. يعني قبيلة من قبائل الخزرج كانت يعني في ضواحي المدينة. ثنية الوداع مخرج المدينة. ولهذا سميت ثنية الوداع. كان المسافر إذا خرج من المدينة يشيع إلى إلى هذه الثنية. حتى يودع فسميت بثنية الودع واضح هذه الثنية هي اللي جاء في هذه صحيحه ولا غير صحيحة طالع البدر علينا من ثنية الودع ثنية الودع اللي في القصيدة هذه القصة التي لا تصح وحتى هذه القصيدة ربما قيلت بعد ربما واحد من من الإخوان يديرنا بحث منين أصل هذه القصيدة شيخ نصر نحن نحن نحن نحن نحن نحن يصرق الله وقيم الجوزية رحمه الله. يقول بني أن ليس دل مكان ليس نحن نحن نحن <تصفيق> ايه معلش احنا ما عجلناكش انت استعجلت معلش الانسان تمر عليه ومعروف هذا ولكن اذا باشي ينقل اخوانه ينقل بشي اه جيبنا من السلسلة الصحيحة انا يعني ما لم ترد على ذهني اثناء التحضير الان بركتني الان بركت ذكرت يعني القصيدة و طيب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مضمار ثاني للخيل التي لم تضمر من من الثانية أي ثانية الوضع إلى مسجد بني زرير وقيل أن هذه المسافة حوالي ميل واحد ميل واحد وكان ابن عمر في من سابق وكان ابن عمر في من سابق قال البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل واحد يعني هذا فصل فيه آه سفيان الثوري عليه رحمة الله فذكر مسافة كل مضمار من المضمارين هذا الحديث من فوائده أولا في اولا مشروعية او اندروا جواز افضل جواز جواز سباق الخيل وانه من الرياضة المحمودة وانه من الرياضة المحمودة يعني مفهوم هذا الكلام أن من الرياضة رياضة محمودة ورياضة مذمومة الرياضة المحمودة الضابط لكل أمر من الأمور وخاصة ونحن مع معشر الشباب والشباب كلهم طاقة وكلهم عندهم حب للرياضة ومنهم من عنده تعلق بالرياضة ومنهم من عنده مبالغة في الرياضة وا وا امور كثيرة منها ما ما هو قال علماؤنا محمود يعني مفهومه مفهوم هذا الكلام ان منها ما هو مذموم المحمود ضابطه ان يكون محقق لمصلحة او معين على تحقيق مصلحة شرعية محقق او يعين على تحقيق مصلحة شرعية وهذا يصدق على هذه الرياضات التي تقوي الأبدان تقوي الأبدان وتكون سبب لزوال الكثير من الأسقام والأمراض عن الناس والأطباء قديما وحديثا ينصحون بالرياضة ينصحون بالمشي وما إلى ذلك والرياضة المذمومة هي الرياضة التي لا تحقق شيء من هذه المصالح وفيها مفاسد وفيها مفاسد إما هذه المفاسد فيها مظار تكون سبب لإلحاق الضرر سواء بالرياضي أو بغيره والضرر إما أن يكون ماديا أو معنويا الآن بعض الرياضات الآن من مضارها المعنوية أن الولاء ولاء الناس انعقد عليها صح ولا لا الرياضة اللي يسميها الرياضة التنافسية يتنافسوا الفرق وما إلى ذلك وهذا يوليه هذا الفريق وهذا يوليه هذا الفريق وتوقع معارك وحروب بين أنصار هذا الفريق وأنصار الفريق الثاني أحيانا يعني تسمع أخبار تصيبك الدهشة لما يقع لما يقع للناس من جراء هذا الهبل تصاب بالدهشة فساد عظيم عريض لأجل هذا هذا لا يكون محمودا أبدا شرعا لا يكون محمودا شرعا أبدا وقد تكون فيه مضر لغير ك بعض الرياضات التي تعتمد على أذية الغير، كالمصارعة، المصارعة اللي يسموها المصارعة الحرة أو الملاكمة، هذه كلها من الرياضات التي لا تجوز شرعا قد يكون كئن ملاكمين معنا، ولكن هذا كلام العلماء، آه حتى أسلم. هذا كلام العلماء وفيه فتوى عن المجمع الفقهي هذه منذ سنوات في في أواخر الثمانينات أنهم أصدروا فتوى بعد بعدة تكليف لجان متخصصة مكونة من أطباء غيرهم ووافقوا المجمع الفقهي للرابط رابط العالم الإسلامي بتقاريرهم. خلصوا إلى أن هذه الرياضات فيها من الأذية والبلاء الشيء العظيم، ولهذا أصدر الفتوى بعدم جوازها للملاكمة. الملاكمة يكفي أنه أن بعد تنامنها عن ضرب الوجه، وكيف هذه كي من من أين لها أن تكون رياضة شرعية أو محمودة؟ فيها مخالفة ل... ل... لأمر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه كيف انت والملاكة مقايمة على هذا الباب صح ولا لا تروح انت تقول له انا, أنا ملتزم بالسنة ما نضربش الوجه وتلاك مو ما يصلح او اللي من هذا القبيل من هذا القبيل كالمصارعة الحرة او غيرها فيه أذية... فيها اذية شديدة للغير فهذه الأنواع من الرياضات التي فيها هذه الأذية لا تجوز شرحا قد تكون هناك مصارعة قد تكون هناك مصارعة وتعرف بأنواع المصارعات اللي يسميوها المصارعات الدفاعية يعني يتعلم فيها الرياضي كيف يدافع على نفسه كيف يدافع على نفسه إذا كان هذا التدريب من غير إلحاق ضرر للطرف الثاني فهذه قد تكون محمودة لأنها تحقق مصلحة الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم هذه المصارعات القتالية أو الدفاعية التي تعينه على تعينه سواء إذا كان من الإعداد في باب الجهاد وأعده تعينه في هذا الباب وتعينه في أمور أخرى من باب من باب قوله جل وعلا ولي فيها ما آلب أخرى فهذه تجوز وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رجلا من أصحابه صارعه يعني مصارعة مصارعة شرعية ما فيها ما فيها هذه الأمور محظورة الموجودة الآن في هذه المصارعة طيب هذه أو رياضات أخرى تكون مذمومة لما فيها من تبديد الأموال مثلا من غير فائدة أو تكون سبب لإهدار الأوقات وهذا ما هو متعلق بنوع الرياضة متعلق بممارسة هذه الرياضة هذه الرياضات لا ينبغي أن تطغى على أوقات الناس وأن تقدم أنا أحيانا نتعجب يجي وبعض الشباب يسألوا عن حكم الصلاة صلاة الجماعة يكونوا يتدربوا يقولوا نحن نكونوا في الصلاة و... وما نخرجوا نكونوا عرقانين والمسجد تقولوا المسجد وين قريب يقول قدام صلاة يا أخي تتاقي الله في نفسك هذا اللي رأك تتدرب هذا لاعب يا أخي هذا اللاعب معليش هاو ما هو ش لعب هو إعداد إعداد ولكن هذا الإعداد لا ينبغي أن يكون سابق لما هو أعظم منه الإعداد الإيماني لا ينبغي أن يكون هذا رتب وقتك حتى ما يكونش في وقت صلاة من الصلوات أو إذا أذن المؤذن وجب عليك وجب عليك أن تلب النداء وتجيب للأذان وتصلي صلاتك مع الجماعة هذا ما هو عذر هذا ما هو عذر شرعي أنك تلعب أو تتدرب فإذا كان هذا هذه الرياضة تجعل الإنسان يضيع الفرائض بهذه الصورة لا تكون مذمومة ليس في ذاتها بل في ممارسة الإنسان لها من فوائد هذا الحديث كذلك إذن فإذا أخرى حرص الشرع على إعداد أسباب القوة والجهاد فيه كذلك مشروعية تضمير الخيل لحسن اعدادها وهذا التضمير هذا التضمير يدخل تحت القاعدة انه قد احيانا قد تعرض بعض البهائم إلى الأذى لأجل تحقيق المصلحة، لأجل تحقيق المصلحة من هذه أنواع هذا تضمير تضمير الخير تضمير الخير أو إشعار الهدي في الحج وغيره هذا فيه أذي لها ولكن هذه الأذي تحقق. تحقق مصلحة هذه الأدية تحقق مصلحة فلا حرج في في ذلك أو ربما ما يفعله ل لبعض الخيل في تصليح حوافرها أو ما إلى ذلك ربما تتأذى ولكن هذا فيه تحقيق لمصلحة فتجويع تجويع الخيل قد يكون فيه مضر لها ونهينا أن أن نؤذي البهائم نهينا أن وهذا حتى أصبح هذا من الأمور المعلومة في دين الإسلام يكفي أن نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام أن مرأة دخلت النار في هرّة أن مرأة دخلت النار في هرّة في هرّة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض قال عليه الصلاة والسلام فكان هذا الفعل سبب لدخولها النار عياذا بالله جل وعلا منا فوائد الحديث كذلك فيه بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه في تقسيمه للسباق إلى مضمارين على حسب نوع الخيل يعني حتى لا يرهق هذه ثور لو أن الخيل الغير مضمرة كان مضمارها الأول هذا فيه مشقة عظيمة عليها وفيه أذية لها يا سواء كان الخيل أو الراكب على الخيل المتسابق كلاهما يكون هذا فيه إرهاق له فيه كذلك فائدة أخرى جواز مسابقة من لم يبلغ أشده ويستفاد هذا أنه ابن عمر بل ليس فعله هو إذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يكون من المتسابقين وكان لا يزال شابا صغيرا كان لا يزال شابا صغيرا يعني هذا من جهة لم يبلغ أشده ولكن يصلح لهذا العمل أما من كان دون ذلك كما يفعل بعض الناس الآن وهذا أصبح شيء معروف حتى وقعت عليه احتجاجات من بعض الجمعيات، جمعية حقوق الأطفال أو حقوق الإنسان في بعض البلاد العربية أنهم يجعلون المتسابقين على في سباق الإبل متسابقين أطفال صغار، أطفال صغار لم يتعد أحدهم العاشرة، وأنا رأيت هذا في تحقيق. العاشرة من عمره ومع الأسف الشديد أن هؤلاء الأطفال ليسوا من بني بلدهم يستقدمون أطفال من البلاد الفقيرة من بنجلادش وباكستان وتجدوا صغير هكذا شوية لقمة هكذا فوق إبل قجا إبل وماسك يعني ترى ربما ترى فقط يديه الصغيرتين مسكة في الحبل فقط وأخبرني أحد الإخوان أنه في المدة الأخيرة الآن اختارعوا لهم اليابانيين واحد الربو هاتي يديرهم فوق الإبن وهو يمسك الخيط عوض هذا الأطفال الله عز وجل رحمهم بهؤلاء اليابان ثم بعد هذا قال الخير وعسى. قال قال عليه رحمة الله وعنه أعني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصحح ابن حبان وهو صحيح كما قال عليه رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم سبق يعني أذن بالسباق بين الخير وفضل في أنواعها فضل القرح والقرح هي التي أتمت الأربع سنوات الخير إذا أتمت الأربع سنوات وأسقطت ودخلت في الخامس تسمى قرح ولأنها تكون أقوى أقوى ما تكون عليه في هذا السن فضل القرحة في الغاية والغاية هو المضمار يعني المنتهى مضمار السباق الذي يتسابق فيه الخيل طيب نتوقف عند هذا الحديث وذكر فوائده نؤخر الحلقة القادمة بحول الله جل وعلا حتى يعني أكون عند وعدي أني أوقف الحلقة ربع ساعة قبل وقت العشاء حتى لا يكون إحراج والله تبارك وتعالى أعلم وفيكم بارك